Yeah. وَإِنَّكَ كثير من الناس بلقاء Ik Mmm. In... I'm <laughs> You إن تصبهم سيئة بما قدمت تعمل ايديهم اذا هم يقولون you. <laughs> you سبحانه Waarom?